شفت نور هلي علي شفت ايد حنينه تتمد فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هديه بشرى بصحبه الحبيب في الجنه ديا يا زياره دي عن قريب لسحب سيدنا الحبيب دي عن قريب لسحب سيدنا الحبيب كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب لسيارى عن قريب لسحب سيدنا الحبيب كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب وفوز ويا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وليلة أخرى في ليلة في بيت صحابي نتعلم فيها كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم كي يكون أبنائنا في خير حال ونترك ما هو كائن في هذا الزمان نتعلم كل ذلك من فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري أهلا وسهلا بك شيخ أهلا بك سمحمد وجمهورنا الكرام ربنا يبارك فيه الله خير انتهينا في الحلقات السابقة من ليلة في بيت صحابي في بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم انتقلنا إلى بيت آخر في بيت عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهم أجمعين اليوم هننتقل الى بيت آخر هو صحابي جليل ومن صحابة رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين وخير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان بداية نتعلم من حضرتك ونعرف ما هي قصة إسلام سيدنا عثمان بن عفان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونسعد بنور نبي الوفاء. قدينا دخلين على سيدنا عثمان عشان نسألوا كيف كانت قصة إسلام سيدنا عثمان ابن عفان وعثمان ابن عثمان وما ادراك مع عثمان ابن عثمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن شاء الله. الله أكبر الله. كان النبي جالسا في بيت من عائشة فاستأذن أبو بكر وكان النبي متكئا فاستمع لأبي بكر ثم انصرف أبو بكر وما زال النبي على هيئته فاستأذن عمر فدخل وظل النبي متكئا أيضا وتكلم معه عمر ثم انصرف فلما استأذن عثمان جلس النبي وسوى ثيابه وجلس هكذا فتعجبت ام عائشه بعدما انصرف عثمان قالت تعجبت يا رسول الله دخل ابو بكر فلم تباره يعني ما جلستش ولا عدت ولا عملت اي حاجه, في حاجة. آه. ودخل عمر برضو نفس الحكايه فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك قال نعم يا عائشه الا أستحي من رجل تستحي منه ملائكه الرحمن رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح هو من المبشرين بالجنه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه عمر في الجنه عثمان في الجنه الى اخر العشر المبشرين بالجنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كانت تربطه صداقه ومحبه بينه وبين ابي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث كانوا اصدقاء قبل البعث, أصدقاء قبل البعث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا لانه عثمان كان هو وأبو بكر كانوا من اشبه الناس بالنبي خلقا وسمتا وادبا واخلاقا وحسن عشرة إلى غير ذلك فكان من الناس المحبوبين والمقربين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عثمان تاجر كان تاجرا امينا صادقا وكان ايضا أبو بكر كان تاجرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالتجاره لامنا خديجه الى غير ذلك يعني كما تعلم ففي يوم من الايام علم عثمان بن عفان أن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجت من ابن عمها عتبه ابن أبي لهب كان الجواز مش جواز كان مجرد عقد يعني لسه ما دخلش بيها تمام فندي مع عثمان أشد الندم يعني وكأنها خطبة لا جواز عقد آه. عقد له النبي صلى الله عليه وسلم آه. كلام ده كان قبل الإسلام قبل تمام؟ فعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يدخل بها لم يبني بها فندم عثمان أشد الندم كان نفسه يتزوج من رقية لأنه كان يريد أن يقترب أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وأن يناسبه ده والكلام ده كان قبل البعثة من سيرة الرسوع السلام من أخلاقه وصدقه وأمنته وكان مشهورا بين الكفار بأنه الصادق الأمين صلى الله, صلى الله عليه وسلم فدخل عثمان بيته وكان في قمة الحزن فدخلت عمته ليسعد بنت كريز اللي هي عمت عثمان ابن عفان فلما دخلت ما بك يا عثمان قال تزوج عطب ابن أبي لهب من رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم فقالت له لا تحزن فاني رأيت بشارة لك ورأيت رؤية لك أنه يبعث نبي في هذا الزمان وستتبعه أنت وتتزوج ابنته وهي الله لا تعلم لا تعلم, تعلم ان النبي كان قد بعث في هذه اللحظة ما تعلم تمام؟ فإذا بأبي بكر فإذا بأثمان بن عفان يذهب إلى صديق عمره أبي بكر صديق أوه. رح قال له بكر أنا لما سمعت أن محمد, محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, صلى وسلم. صلى زوج ابنته رقية أوه. من عطبة بن أبي لهب حزنت فدخلت علي عمتي سعدة بنت كريز وأخبرتني أنها تبشرني ببشارة أنه سيبعث نبي في هذا الزمان وأني سأتبع وتزوج ابنته قال صدقت عمتك سعدة يا الله سبحان الله فقد بعث نبي آخر الزمان قال متى؟ قال هذه الأيام قال من هو؟ قال تعرفه وتحبه ويحبك من هو؟ قال محمد بن عبد الله صلى صل الله عليه وسلم ثم قال له أبو بكر يا عثمان انت رجل عاقل وتعرف من هو محمد وتعرف أخلاقهم وصدقه وأمانته ألا تتبع؟ قال نعم دلني عليه فأخذه أبو بكر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهش وبش له النبي ورحب به وقال مرحبا بعثمان ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي كانت قصة إسلام سيدنا عثمان بن عفان العمل ودي كانت البداية بقى اللي من بعدها تأتي بقى الفتوحات والخيرات وأنه بعد ذلك يصبح ذو النورين بفضل الله سبحانه وتعالى أنا بس بستوقف عن الإسلام سيدنا عثمان السرعة في الاستجابة وحبه لرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والتأكيد على أنه يعني الصادق الأمين إذن فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دليل على طهارة هذا القلب الله يبر فيك الفطرة النقية والقلب السليم لا يرفض هذا الخير ابدا صحيح. وأي إنسان في الدنيا صاحب فطرة نقية حتى لو كان كافرا في هذا الزمان بمجرد أن, يسمع, أن يسمع عن النبي واخلاق النبي وسيرة النبي على طول لا بد أن يسلم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني, يعني لا يمكن لا بد أن يتأثر تعرف يا شيخنا اللي بتقوله ده بيخوفني السبب بعض من الزملاء قالوا لي أن في بعض الدول الأوروبية بل بعض الدول في أمريكا يقولون أنهم لم يسمعوا عن الإسلام قط فلما سمعوا فقط بعض من الآيات أسلموا يعني هذا على عاتق المسلمين للأفر كان في فرنسا طالع مجموعة من أو. شباب التبليغ ربنا يحفظهم كانوا راحين يدعوا في فرنسا فالمهم أسلم على إيدهم شاب فقدموه عشان يقول كلمتين ويعبر عن فرحته بالإسلام فقالوا أم لما تطلع أمسك الميكروفون وقول السلام عليكم أيها المسلمون ثم تكلم بالفرنسية كما شئت فكلهم يفهمون الفرنسية فمسك الميكروفون وقال السلام عليكم أيها الظالمون يا الله فقال له لا أيها المسلمون قال لا بل السلام عليكم أيها الظالمون يا الله فقال له طب لماذا ظالمين ليه؟ قال لأنكم دعوتموني فأسلمت وقد مات أبي وماتت أمي آه. ومات إخواتي وأعمامي على الكفر ولم تدركوهم ولم تبلغهم دعوتكم ففي رقبة من هؤلاء سيتعلقون يوم القيامة وهم لم يسمعوا كلمة عن الإسلام سبحان هي دي المسألة صحيح. إن الواحد لابد أن يغرس الخير في أي مكان صحيح. كان لي شيخ من مشايخ ربنا يحفظه في عمره كان يقول لي يا محمود يا ابني إذا لقيت أي إنسان غير مسلم على وجه الأرض اوعى تتركه من غير ما تدعوه حتى لو ظننت ان هو هيقابلك مقابله مش كويسه او هيقولك كلمتين مش كويسين استحملهم لوجه الله عشان لو جه يوم القيامه هيمسك في رقبتك ويقول يا ربي لقياني على الكفر ولم يدعني الى الاسلام الله وزي ما حضرتك قلت في حلقة قبل كده اللي صلوا بس في المطار الناس شفوهم بدأ خمسة يتبع خمسة أسلام. قبل ما يطلعوا من المطار غير اللي أنقذوه هو صحيح. كان بيموت منسحر ومع ذلك أنقذوه آه. كان مسلم بعد كده بفضل الله, صحيح. الله خيراً. أستكمل مع سيدنا عثمان بن عفان الحيي نعم. الذي أحسابه على خير وهو حقا من المبشرين بالجنة نعم. تزوج رقية نعم. الذي كان يتمناها قبل البعثة نعم. ثم أكرمه الله بها بعد البعثة فما قصة هذا الزواج؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان أخلص النية لله ولم يتأخر عن الإسلام لحظة واحدة ولم يتلعزم جرد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم فلما أسلم كافاه الله عز جل كنت بتتمنى إيه والله أمية عمري أتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها بس هي في واحد دلوقتي كافر تمام طبعا الكلام ده كان يعني قبل البعث لكن خلاص بعد البعث خلاص يعني ايه كان لسه بقى منزلش التحريم ده ما نزلش التحريم فك آه الازواج آه عن الكفار فالمهم في اللحظة ديت بفضل الله سبحانه وتعالى اشتدت عداوة أبي لهب وزوجته للنبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو أبو عتبه اللي هو متجوز رقية تمام فاشتدت عداوة ابي لهب كان النبي عز يخرج في الأسواق ليدعو الناس إلى الله عز وجل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبو لهب وراه لا تصدقوه إنه ساحل كذاب لا تصدقوه إنه مجنون وكان أكثر واحد بيحارب النبي صلى, عم. صلى الله عليه وسلم وأبو لهب عم. وزوجته أم جميلة أم قبيح كانت تلقي الشوكه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تؤذي النبي إذا شديدا فنزل قول الله عز وجل تبت يد أبي عم. لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فطبعا لما نزلت سورة تذم أبا لهب وزوجته ازداد أبو لهب حقدا وكرها للإسلام والمسلمين وللنبي هو وزوجته أمه جميل ازدادت كرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ربنا سبحانه وتعالى بوحي من الشيطان أن, إن, إن, إن أبو لهب قعد مع زوجته قال لها عايزين ان احنا نؤذي محمدا اذاء شديدا قالت له ما فيش اكتر من انك تخلي ولادك الاثنين يطلقوا, يطلقوا بنات, بنات النبي كان ساعتها عتبه عاقد على رقية وعتيبة كان عاقد على ام الثوم سبحان الله فالاثنين راحوا مطلقينهم وده من الله لبنات رسول الله صحيح. صلى الله عليه وسلم أنهم يبعدوهم عن إيه؟ الكفار, عن الكفار وفي النهاية الحمد لله لم يدخل بها واحد يعني عطبة لم يدخل برقيه وعتيبة لم يدخل بام كلثوم فبالتالي هي مجرد فقط كان عقد يعني فلما علم عثمان بن عفان بأن رقيه سلمها الله عز وجل وتخلصت من عطبة ابن أبي لهب ذهب في التو اللحظة آه. إلى حبيب الله صلى الله. الله عليه وسلم وطلب منه أن يتزوج من رقيه فلم يتردد النبي لحظة واحدة وعقد له على رقيه وزفتها أمنا خديجة رضي الله عنه ورضها وكان زواجا مباركا بفضل الله سبحانه وتعالى وأكرمه الله عز وجل بولد منها بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هو عبد الله فرقية فضلت معه وعاشوا أجمل الحياة. ما شاء الله. وكان الناس يضرب بهم المثل في السعادة والوفاق والحب والتفاني حاجات يعني كان ما بينهم حب غير عادي. كله في يعني حب في الله سبحانه وتعالى زوجته فالمهم من حد لما جات مرضت مرض شديد جدا قبل غزو بدر في المدينة. آه مرضت مرض شديد جدا. فالمهم فجات غزو بدر فأراد عثمان أن يخرج ليجاهد مع النبي. صلى الله فأمره النبي أن يجلس بجوار رقية من أجل إيه. أن يمرضها قال له يعني لا تخرج وتتركها هكذا يعني هي كت خلاص تعتبر كانها في النزع الأخير. تحتضل. اه. فقال له اجلس بجوارها. وجلس عثمان بن عفان عثم بجوارها خد بالك بعد انتهاء الغزوة. اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مع المجاهدين وقسم من غنائم يعني سبحان الله حضر الغزوة سبحان الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد منتصرا. وعثمان بن عفان كان جالسا بجوار زوجته وحبيبته التي تمناها من كل قلبه وأصعب شيء على الرجل إن يكون متزوج من زوجة صالحة طيبة دينة جميلة بنت ناس محترمة وبعد كده يحضر لحظة فرقة بيبقى كثر لقلب هذا الرجل يعني فعلا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن رقية قد ماتت فكان بين شعورين هل يفرح بانتصار بدر أم يحزن على موت يا الله. يعني شعور صعب جدا جدا فماتت رقية رضي الله عنها أرضها وظل عثمان فترة بلا زواج يا الله. حزنا على رقية ما كانش قادر يتحمل إنه يعني مش عارف يعمل مش قادر يتحمل انه يتزوج واحدة تانية سبحان الله وظل هكذا فترة يمكن سيدنا عثمان كان يكن الحب الشديد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولابنته رقية ولذلك الفرق مش سهل يعني يمكن لما الانسان يكون متزوج من امرأة عادية خلاف لما يكون متزوج من امرأة بحبها وبينهم مواده وحب وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد كانت مطيعة أمينة ولذلك زرعت ما جعل عثمان بن عفان يحزن عليه تربيه تربيه النبي, النبي وتربيت خديجه آه. من خويلد رضي الله اجمعين خديجه, آه. خديجة آه. اللي اللي جبريل نزل لها مقصوص عند موتها وقال للنبي صلى الله. صلى الله عليه وسلم هذه خديجه قد اتتك ومعها اينام فيه طعام او شراب او دام فان هي اتتك فاخرها السلام من ربها ومني من ربها ومني وبشرها الله ببيت في الجنه من قصب لا ثقب فيه ولا نصب فعلا. القصب ده هو ايه اللي هو اللؤلؤ المجوف ما شاء الله ها مش أصب السكر لا فبيقوله وبشيرها في الجنة ببيت من قصب من أغلى أنواع المباني لا سخب فيه يعني آه. ايه إيه الربط ما بين قصب ولا سخبا فيه, فيه ولا نصب قال لك القصب المجوز اللؤلؤ المجوف ده هو عبارة عن عازل للصوت فالقصر بتاعها عازل للصوت حتى لا تسمع أي صوت خارج البيت لأنها الله. لم تحوج النبي يوما إلى رفع صوته في طلب حاجة الله. فكافأها الله بالهدوء في جنة عرضها السماء رسالة قوية جدا لكل الزوجات وكل الأمهات اللي موجودين في هذا الزمان مثال من السيدة خديجة رضي الله عنها وبنتها رقية الذي تربت في بيت النبي أستاذا حضرتك نخرج لفاصل علشان نتعلم بعد الفاصل حال سيدنا عثمان بن عفان بعد وفاة حبيبة قلبه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نروح لفاصل ثم نعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب وأفوز ويا الحبيب نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب وأفوز ويا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا تاني لحضرتكم مع ليلى في بيت صحابي وبيتي الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقفنا في الحلقة قبل ما نطلع الفاصل عن وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت زوجة لسيدنا عثمان وكيف ضربت المثل الجميل للزوجة الصالحة التي حزن عليها زوجها حزنا شديدا وأكدنا ان هذا الحزن ليس من فراغ فهي زوجة تربت في بيت النبوه ولذلك زرعت في قلب زوجها الكثير من الود والحب الذي يجعله يحزن عليها حزنا شديدا ولذلك نستكمل معكم هذه القصة سيدنا عثمان بن عم... عفان سيدنا مم. عثمان بن عفان مع فضيل الشيخ الدكتور محمود المصري شيخنا الجليل. يمكن يا شيخنا القصة بتقول مم. إن الواحد لما زوجته هتموت مم. وخصوصا لما يكون لها أثر كبير في قلبه مم. تقريبا كثير جدا من الناس يعتقدوا أن خلاص انتهت الدنيا بما مم. فيها ولكن سيدنا عثمان بن عفان رغم حبه الشديد لسيدة رقية إلا أنه عينه على بيت النبوة نعم. كي ينهل منه الخير والنور ولذا فهو ذو النورين نعم. فما قصة زواجه بأمك كلثوم اللهم صل الله وسلم مبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام فعلا بتبقى قاسمة للظهر لظهر الرجل إنه يعيش مع زوجة نقيه تقيه محترمة دينا خلوقه ثم تموت وتتركه بيشعر إن الدنيا أظلمت في عينيه انتهت والأمر ده حصل لعثمان بن عفان وحصل للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بعد وفاة رقية رضي الله عن وارضها ظل فترة بلا زواج والعجيب في الموضوع إن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقت من عتيبة ابن أبي لهب ولم يدخل بها ظلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فترة وكل الناس يتمنوا انهم يناسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتزواجه من ابنته ولكن صرف الله الناس جميعا عنك عن هذا الزيجة وكأنه يخبئها لعثمان رضي الله عنه شوف الله فظلت هكذا إلى أن تزوج عثمان لكن حدث نفس الأمر للنبي نفسه صلى عليه الله عليه وسلم السلام. لما توفيت خديجة ظلت ثلاث سنوات بلا زواج حزنا على فراق خديجة لأن قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في زواجه بخمس مراحل المرحله الأولى من يوم ميلاده إلى سن 25 سنة بلا زوجه حد سن 25 سنة لم يتزوج صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم المرحله الثانية تزوج خديجة وهي اسن منه ب15 سنة كان عندها 40 سنة وعنده 25, 25. سنة وتزوجت قبله وأنجبت ومع ذلك تزوجها وعاش معها أسعط حياة وكانت أحب زوجة وأقرب زوجة إلى قلبه خديجة عاش معها 25 سنة ولم يتزوج عليها خمسة سنة ما شاء الله ولم يكدر خاطرها بزوجة أخرى سبحان الله مع إن النبي عليه السلام أعطي قوة أربعة آلاف رجل سبحان نعم سبحان يعني النبي عليه السلام سبحان الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك لما قال لقتادة إن كنا لن نتحدث أن النبي قد أوعت يقُوة أربعين رجلا ده حديث في البخاري زاد أبو نعيم في صفّة الجنة أربعين رجلا من أهل الجنة. يا الله يعني النبي أوعت يقُوة أربعين رجلاً رجل رجل من أهل, من أهل الجنة. الجنة. طب الرجل من أهل الجنة قوة وديه. نرجع رجل. نرجع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير. بسند صحيحا زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح طب 100 رجل في قوة 40 رجل من أهل الجنة بأربع تلاف وليدة علق الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم بأربعة ألاف رجل ده مش كلام خرافات آه. ده كلام تحقق علمي قوة أربعة ألاف رجل واكتفى بامرأة وحدة حتى ليوكد الخاطر خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة فلما ماتت خديجة مر بالمرحلة الثالثة اللي هي ثلاث سنين بلا زواج حزنا على خديجة ثم بعد ذلك عرض عليه الزواج فتزوج من سودة تمام؟ وظل معها لمدة عامين ثم بدأ يعدد صلى الله عليه وسلم من سن 55 ل 63 وهذا ليس سن الشهوة ولا سن إيه يعني شباب ده فرح مرحلة شيخوخة صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لأغراض كلها لخدمة الدين ولخدمة الإسلام بفضل الله الشاهد أن في الوقت ده اللي سيدنا عثمان قاعد فيه بلا زوجة وكان حزين ونفسه يتزوج قد ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الوقت إن يحدث حدث في بيت عمر بن الخطاب يكون سبب زواج عثمان من أم كلثوم بنت النبي سبحان الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن حفصة بنت عمر بن الخطاب تأيمت مات زوجها فلما مرت عدتها ذهب وعرضها عمر بن الخطاب على أبي بكر قال له يا أبا بكر ما رأيك في أن أزوجك حفصة فأبو بكر الصديق لم يرد بكلمة لقال له آه ولا لا سكت. راح لعثمان بن عفان يا عثمان ما رأيك في أن أزوجك حفصة بنت عمر فقال عثمان وتكلم كده بأدب شديد وعرض في الكلام قال والله يا عمر إني أرى أن أتزوج في يوم هذا <تصفيق> طب مش على الجواز بكره, بكرة. <تصفيق> رفض بطريقه رقيقه يعني بس رد بطريقه قال إني اني ارى أتزوج في يوم يعني النهارده يعني فعمر الخطاب زعل اه فراح اشتكاهم للنبي صلى, صلى الله صلى عليه وسلم قال صلى وجدت عليهم يعني زعلت منهم قال وكنت أوجد على أبي بكر ليه بقى لانه عثمان رد ابو بكر ما ردش طب ليه ابو بكر ما ردش اقول لك بقى انه قابله بعد كده وقال يا قال له يا عمر لقد عرضت علي حفصة فلم أرد عليك بشيء فهل وجدت عليه؟ قال نعم كانوا صرحاء قالوا نعم وجدت عليك قال أما إني والله ما رفضتها إلا لاني سمعت النبي يذكرها صلى الله عليه وسلم يعني أنا سمعت النبي بيقول هجوزها. فخلاص. تجوزها فمقدرش أوه. فقال فما كنت لأفشي سر رسول أوه. الله يعني لا أه ولا لا قال له قد بالك قال له ما كنت لأفشي سر رسول, رسول, رسول الله قد بالك بقى من الجملة بقى ولو تركها النبي لا تزوجت يا خلال. الله حلو كده صح. فعمر الخطاب راح للنبي عثمان بيشتكيله بقى من عثمان إنه رد عليه الرد ده م. إني أرى الا اتزوج في يوم هذا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر يا, أبشر يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصه يا <تصفيق> الله شوف الكلام بقى الجميل بقى <تصفيق> مش نصلي الحبيب <تصفيق> الله كل الأطراف تزعلش, بهذه الكلمات. تزعلش عمر مردش إن عمر ما ردش ان أسمان ما ردش عليك ولا قال لك حاجة تمام إن أنا بقولك الطمن هيتزوج حفصة من هو خيره من عثمان لأن يميلها جوزة الرسول الله صلى صل الله عليه وسلم هو خيره من عثمان صحيح هو خيره من الدنيا كلها صحيح ألو يتزوج عثمان من هي خيره من حفصة لأم كلثوم كل بنت النبي صحيح. صلى الله عليه وسلم فتزوج عثمان من أم كلثوم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة والحديث رواه البخاري صحيح. وظل عثمان مع أمك كلثوم يعيش معها أسعد حياة إلى أن جاءت اللحظة التي مات فيها عبد الله ابن عثمان اللي هو كان ابنه من رقية فحزن عثمان وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا كان حفيد النبي كان أول حفيد عبد الله آه كان حفيد النبي من رقية صحيح تمام؟ وبعدين دا كان ابن عثمان فالمم دفنة في السنة الرابعة للهجرة وكان عمره في الوقت دوت ست سنوات يعني في عمره بقى في غاية الجمال فمات ودفن وظلت أم كلثوم مع عثمان بن عفان تعيش معهم أسعت حياة وأجمل حياة في ظل طاعة الله واتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن مرضت مرضا شديدا وماتت هي الأخرى في العام التاسع للهجرة سبحانه توفيت ودفنت ونزل في قبرها عثمان بل ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فوجده في غاية الحزن ماتت رقيه وماتت أمك الثوم فقال له يا عثمان والله لو كان عندنا ثالثة لزوجناك الله. لو كان عندي واحدة ثلثة ما كنت لأحسن منك كنت أجوز لك ولذلك سمي عثمان بذن ورين لأنه تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد إنسان على وجه الأرض كلها من لدن آدم عليه السلام الى قيام الساعة لم يوجد رجل واحد تزوج بابنتين نبي إلا عثمان بن عفان سبحان الله سبحان الله شرف لم يناله إلا سيدنا عثمان سبحان الله. الله الله تخيل كده يعني الواحد تخيل يناسب الرسول في بنتين من بناته يعني شرف ما بعده شرف طبعا ولك أنت تخيل أيضاً في المقابل سعادة علي بن أبي طالب لما تزوج آه فاطمة آه بنت النبع السلام والنبي يخش ويكلمهم ويقعد معهم ويداعبهم يعني إيه الجمال ده؟ بس أنا عايز أقف مع حضرك على الحاجة هو ما أمش بنتين بس ده الرسول قال له ولو كانت هناك ثالثة كان لا أعطانه يعني آه آه الموضوع أنت شرف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الوحده شهادة شرف يا شيخ طبعاً يعني بيقول له لو عندنا الثالثة كن نجو طب ولو مات الثالثة لو عندنا رب صحيح. يعني شوف شوف حب النبي دي أديه صلى الله عليه وسلم صحيح. شوف صحيح. حب عثمان للنبي أوه. حاجة أنا أنا أنا عايز أقف عند نقطتين مهمين شيخنا أولاً موقف سيدنا عمر بن الخطاب في أن يعرض بنته للزواج نعم. موقف درس لهذه طبعا. الأيام وخصوصا المرأة العزباء كما يقال في هذا الزمان مات عنها زوجها ويعرض وليها على الثقات هل تعتقد أن هذا الموقف في هذا الزمان مقبول أو من الممكن أن يحدث؟ للأسف يفهم خطأ ولكن إذا علم الإنسان أن, أن الذي أمامه صاحب عقل وصاحب دين ويفهم ويقدر يعرض طبعا المرأة ما تعرضش بنفسها المرأة لا تعرض وإلا فهناك نساء كانوا يعرضنا أنفسونا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن دمين لأن رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم زي المرأة وكالحديث رواه البخاري. المرأة التي ذهبت وعرضت نفسها على النبي صلى, صلى الله عليه وسلم فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها وسلم. فقام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة مش عايز تتجوزها جوزها أنا أنا مش لقى تتجوز فقال أمعك شيئا تصدقها إياه قال ليس معي إلا إزاري قال له أعطيتها إزارك جلست لئي إزارة لك؟ من غير إزارة <تضع قتل> <ليه؟ يعني تضع فعلا> فهم إزاي؟ قال له التمث شيئا آخر فذهب وعاد قال له والله ما اجد خاتم قال له التمس ولو خاتم من حديد قال له سوليتير ولا قال له الماز ولا قال ولا, ولا حتى قال له فضه قال له التمس ولو خاتم من حديد هيجوزك باي حاجه يعني فذهب وعاد شوف الفقر يا اللي كان فيه الصعاب ده قال له والله ما وجدت حتى خاتم من حديد لو واحد غير النبي كان يقول له ايه اللي معوش ما يلزموش يعني انت مش لاي خاتم من حديد ما هتاكلها ايه انما عالم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل بحاجه الى زوجة فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم معي صورة كذا وكذا ده دليل أنه مش خاتم القرآن ده حفظ بعض الصور قال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية خارج البخاري قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن فهو ده مهرات ده كان مرة الكرآن. تحفظ الصور اللي حفظها تحفظها الصور اللي هو ده مهرها ما أجمل المهر وزي أم سليم والحديث رواه سئة سنة صحيح لما كان مهروها الإسلام الإسلام أبي طالح الأنصاري حيث. تمام أسلم فكان مهرها الإسلام فكان الراوي يقول فما أعلم مرأة أكرم مهرا من أم سليم لها أم أنس بن مالك كان مهرول الإسلام، ما شاء الله. إل جمال ده. طيب أنا. إل إل إل قولي الحياة جميلة الشريف لي طب والمقولة بتاعت اللي من دو الإخطب لبنتك ما تخطبش لابنك أيوة لو. دي صح. الكلام ده الكلام ده إمتى الكلام ده لو أنا أعلم من إن الإنسان اللي قدامي إنسان عاقل متدين يفهم هذه الأمور ويقدر ويعلم إن هذا الرجل مش بيرخص بنته إنما فقط هو يلتمس لها الرجل الصالح فيجوز هذا إذا فهم على وجه الصح. على وجه الصواب أما لو كان سيفهم على وجه الخطأ وده في الغالب عند كثير من الناس يقول لك آه بيعرضها أكيد بقى دايرا أكيد فيها مشكلة آه. أكيد مش هف... سوء بقى سوء الظن بقى مقدم عند كثير من الناس فهنا تحفظ جرامة البنت ونغلي هذه البنت الجوهرة الم... المصونة ونحفظها ونحافظ عليها أما لو استطعنا أن احنا نعرض بناتنا على أناس صالحين ويتم الزواج بهذه الطريقة ما فيش مشكلة خالص لكن لا تعرض المرأة صحيح. نفسها لان لو عرضت نفسها في الوقت ده هو بنفسه هيزلها بعد كده لا دنتي اللي عرضت نفسك عليه ما الله شيخنا الرجل اللي هيقول كده هيبقى غالبا غير أمين وغير متدين ولم يقدر ما أعطيه من وان من كان عشان من البر كلام مضبوط وإن آه. كان هذا يجوز آه. عند أمن الفتنة عند أمن الفتنة يجوز أن المرأة المرأة الصالحة فعرض نفسها على رجل الصالح ولكن الأفضل عن طريق واسطة أو التلميح وليس تصريحا كما فعلت ستنا خديجة رضي, رضي الله عنه بالضبط كده طيب برضو استوقفني نقطة مهمة وهي بساطة الزواج ما بين صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش تعقيد يا شيخنا موضوع بسيط هو كان, كان الجهاز بتاع فاطمة بنت النبع البلاش <تصفيق> ده كله كان مهرها إيه ده النبع السام لما قال لعلي بن نبي طالب هو علي ابن طالب كان بتربي في حجر عليه السلام على فعلي بن نبي طالب عمره ما فكر يجوز فاطمة لكن فجأة لما فكر داخل على النبي يسلم عليه <تصفيق> النبي بصره شوف قالوا قال له يا علي أتريد فاطمة ده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده دي المرة الوحيد اللي فكر فيها قال له أتريد فاطمة قال نعم يا رسول الله قال أمعك شيء أنت تصدقها إياه قال من يعني عايز أقول له الشيخ يروح من البلد البلط بأنا مفيش خادر أنا متربى عندك يعني أي. فقال له أين درعك التي كنت تقاتل بها؟ قال إنها مكسورة قال اعتني بها فأخذ الدرع وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم دي مين دي فاطمة؟ بنت النبي اللي تتقل بالألماظ بشو الدهب شفت ديه؟ وعلى ذلك تشوف زوجها وهو قال نفسه قال إن أعظم النكاح بركة أيصره مأونا ويا شيخنا الرسول يتمسك بحق المرأة في المهر ولا لا يضيعه لا ورغم ذلك يبسط ويسهل على الزوج والزوجة اه اه مهما كان أيا كان أيا كان المهر بس بس حتى لكن التيسير في الأمور صدقنا والله العظيم تيسير الزواج يا رب والله بيعود بالخير على البنت وعلى صاحبها ليه لأن الزوج نفسه لما يلاقي إن حماه بيصل الأمور طبعا في رجل يفهم الأمور خطأ والعزم بلاه ويستهتر بالبنت وفي إنسان عاقل يعلم أن الناس الفاضل لا يتجرب ببناتهم بفضل الله فيحافظ عليها بفضل الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا بشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري بنحفظك. في نهاية هذه الحلقة أسأل الله أبسكي. أن يعف بناتنا جميعا ويستر نسائنا ونساء أمي. المسلمين الأجمعين وأن ييسر لشبابنا أمر ييسر يسر لهم الزواج وأن يسترهم سترا كافيا بزوجات يكفينهم هذه الفتن وهذا الضلال أمين. الذي يعيش فيه كثير من الشباب أسأل الله العفو والعافية سيدنا عثمان بن عفان درس وما ذال في هذه الأيام ليلة في بيت صحابي تستمر في بيت عثمان بن عفان ذو ريم نتعلم منه الكثير أهمهم أنه كان صحابي أخذ من بيت النبوة نورين وهو الحي تعلم الكثير وعلم الأمة اكثر واكثر بل وكان له الاثر في نفوس كل المؤمنين نعم. الى لقاء اخر في ليلة في بيت صحابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت نايم شفت نور هل علي يا شفت ايد حنينا تتمدرية فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دية دي, دي زيارة عن قريب لصحاب سيدنا الحبيب دي عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب بيانا عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب وافوز ويا الحبيب